وقد كنت أريد أن أتكلم عن هذه المؤامرة ولكن رأيت أن أتكلم عن موضوع آخر بسبب حدث من منكر سبيع وأمر شميع واجران خفيف كما سمعه بعضكم فهو إعلان أن كويتيين تزوج أحدهما بالآخر فرأيت أن أتكلم عن مناقب العرب وعما خص به العرب من المناقب الكثيرة العظيمة وإن كان هذا الوقت ليس بكاف لديانها وسردها كلها ولكن سنذكر بعضا من ذلك القائد العام والميزان الإلهي هو إن أكرمكم عند الله أفقاكم فعندما نتحدث عن مناقب العرب بخصائفهم لا يعني بذلك أننا نريد أن نتعصب للجنس أي للتراب وإنما نضيّن الخصائف والمزايا التي اعتبرها الإسلام فمن كان سقيا فهو أكرم الخلق عند الله كان عربيا او او نصرانيا او ندوسيا فما دام انه تقي فقد رفعه الله بالتقوى مناقض العرب ذات اهمية بالغة